يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا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 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أَن يشاء الله إِنَّ الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما